يا قلب يا قلب كم مرة نهتك ولا تب من حد الناس ما تعرف ما المحبة يا قلبي تكبر من هواتك والثعبان أصحي يا قلبي هواتك ما يا قلب كم مرة نه انا من حب ما تعرف المحى يا قلب تكفى من يا من ما من الهوى شبت عيوني وشياب وبحر الهوى مقرود من هوا يطى ما طاق قلبي من جروحا ولا طف وحيرت بجروحي عقول لا طف يا, يا قلبي تكفى من هوات عذاب أنصحك يا قلبي هواتك كبار يا كم يا كم علشانك سهرت وتعذاب وجمر الغابة في وسط صدري مشبه يا ليتني صدقت عنها وجنات وهي هات تنسى القلب شخص اللي عبا كم مرة نهتك ولا ته من حب ناس ما تعرف هالمحبه يا قلبي تكفى take a bow